أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَّا مَا وَلَا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 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لإليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن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 إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا بِهِمْ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا, تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين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 وقولوا آمنا بالذي انزل إلينا وانزل إليكم وإلا هنا واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به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 ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتتا وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 افَبِالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اتليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا